نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال وقال إني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه أعداوه فإذا الذي وك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما أن من الشيطان غضون فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تصلو للشمس ولا للقمر وصلو لله الذي خلقهم وصلو لله الذي خلقهم ما يكونتم به تعبدون فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالْعَذَابُ تنبحون له بالليل